الحمد لله وبлаг المين نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين نشهد أن محمدا عبده ورسوله سلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبيه هدية وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعده فهذه صورة الحديد ذكّونا أن أنه يشبه أن تكون ص هذه الصورة مكياً كما قال بعض من أهل العلم لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ثابت في صحيح مسلم أنه قال لم يكن بين إسلامنا وبين أن عتبنا الله تعالى بهذه الآية ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الآية إلا أربع سنين وابن سعودن رضي الله عنه كان متقدما في إسلامه رضي الله تعالى عنه من السابقين الأولين فيشبه أن يكون صدر هذه الصورة وكذلك ما ثبت عند الطبراني في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على خطيفة فإذا في, فإذا في يدها صحيفة في صدر صورة الحديد إلى قول تعالى أمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه والمقطوع به بي بأن بها قرآن مدنيا لأن الله جل وعلا ذكر فيها بعضا من ذكر يعني الفتح لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عظموا درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا كذلك ذكر تعالى للمنافقين ودسمية الصورة بذلك كما ذكرنا لورود لفظ الحديد فيها وأنزل... لقولي تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس والمقصود بالحديد هو الحديد المعدن الذي أراده الله عز وجل أن يكون تصنع منه الدروع والسيوف وينصب به دين الله عز وجل وفاللفظة تسم لك غلالا من البذل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله عز وجل لذا قال جل وعلا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس من نصرة الدين وحماية البيضة والزودي عن الحرومات وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى افتتاح الصور كما ذكر الله جل وعلا عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهذه الصور جاء تسميتها في حديث وإن كان فيه مقال هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات قبل أن ينام المسبحات الصور التي يبتد فيها هي بالتسبيح والتسبيح يعني سبح لله التسبيح بمعنى التنزيه والتقديس تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن الصحبة والولد والسمي والشريك والمماثل سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأصل تسبيح مصدر بمعنى الإبعاد ومنهم قيل فرس سابح إذا جرى, إذا جرى بعيدا إذا جرى, بسرعة إذا, إذا, إذا, إذا جرى بسرعة بعيدا فأصل المصدر الإبعاد والمقصود إبعاد الله عز وجل عن كل نقص وآفة وعيب سبحانه وتعالى وتنزيه عن كل ما لا يليق به والفعل يتعدى بنفسه كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتسبحوه لتؤمنوا بالله ورسوله و... و... وتعزوه وتوقعوه وتسبحوه بكرة وأصيلة نعم يعني سبحان الذي أسرى بعبده فالفعل يتعدى بنفسه وقد يتعدى باللم يعني سبح وسبح له لغتان كما تقول شكره وشكر له ونصحه ونصح له لغتان من لغة العرب يتعدى بنفسه ويتعدى باللام وأحيانا يأتي الفعل في بعض الصور بصيغة الماضي كما في هذه الصورة وكما في فواتح صورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز العجيم وفواتح كذلك صورة الحشر وأحيانا يأتي بصيغة المضارع كما في فواتح صورة الجمعة والتغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم فأحيانا تأتي صور بصيرة الماضي يأتي التسبيح بصيرة الماضي وحيانا يأتي بصيرة الحاض المضارع ليدلل الله سبحانه وتعالى بأن التسبيح في الماضي والمستقبل هو شأن هو هو أهل السماوات وأهل الأرض فالتسبيح بصيغة الماضي لتحقق لتحقيق التسبيح والمضارع كذلك الاستحضار صورة التسبيح ليدلل لي الله سبحانه وتعالى أن شأن أهل السما شأن أهل السماوات والمؤمنين في الآف الأرض وذابهم في الماضي والمستقبل تسبيح الله عز وجل نعم وعلمنا فضل التسبيح نعم ومن ذلك ما مسلم في الصحيح أحب الكلام إلى إلى الله كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وثبت عند أهل عند أهل السنن حديث النبي صلواته الله وسلامه عليه من قال سبحان الله وبحمده ونست له نخلة في الجنة سبح لله ما في السماوات والأرض وما هنا عموم و كذلك التسبيح يأتي سبح لله ما في السماوات والأرض يعني كل ما في السماوات من الملائكة والمخلوقات مما يعلمه الناس ومما لا يعلمه سبحانه ويما مما لا يعلمه الناس والله يعلمه سبح لله ما في السماوات والأرض الجميع مسبح لله جل وعلا كما قال جل وعلا تسبح له السماوات والأرض وما فيهن وإم من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا وأحيانا يأتي يعني يعبر الله جل وعلا عن مخلوقاته بما التي التي تطلق غالبا على غير العاقل وأحيانا يأتي التسبيح بالتعبير به عن بمن التي تعبر عن العاقل وجمع الله عز يعني كما هذا سبح لله ما في السماوات والأرض فما هنا عموم صحيح لكنها في غالب إطلاقها تطلق على غير العاقل وتطلق على العاقل في بعض الأمور لكن غالب إطلاقها أنها تطلق على غير العاقل وإطلاقها على غير العاقل لكسرتها لكسرة المخلوقات يعني يورد بها الكثرة تسبح لله ما في السماوات والأرض جميع المخلوقات السماوات تسبح والأرض تسبح والجبال ألم متظر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وحيلا يأتي بصورة, بصورة العاقل لأنه أولى بالاعتناء والاهتمام وجمع الله عز وجل المثالين في قوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون كل له قانتون بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون جمع بينهما فيها في هذا المثال إذا التسبيح هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض يسبحون ودأبهم في الماضي والمستقبل وهم هو المخلوقات كل تسبح لله جل ولا وعند البخاري من المسعود رضي الله وطال عنه قال كنا, كنا نأكل الطعام ونسمع له تسبيحا ونسمع تسبيحا له نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأعلم لا حاجرا في مكة كلما مضغت عليه كان يسلم علي والحديث في صيح مسلم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى هو مستحق للتسبيح والتقديس والتنزيل العزيز اسم الله العزيز يتضمن أثبت صفة العزة لله جل وعلا الغالب العزيز معنى الغالب الذي لا يغلبه شيء لا معقب لأمره ولا رد لحكمه سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم الذي أحكامه والذي أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى تصدوا عن عن مقللة بالحكم والغايات المحمودة لا يفعل الله جل على شيء عبثا أبدا سبحانه وتعالى لأنه حكيم أفعاله وأقواله تصدوا عن حكمة بالغة له ملك السماوات والأرض هنا يبين الله جل وعلا يعني يعني استحقاقه للعبادة والتقديس والتنزيه له ملك السماوات والأرض وملك السماوات والأرض هذه اللفظة تأتي أحياناً بـ بـ بـ يعني بـ بفتح الميم نعم يعني بفتح الميم واللام وإسكان اللام قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزانا من زينة القوم والملك هنا بمعنى الطاقة والوسع. وأحياناً تأتي اللفظة بكسر الميم والمقصود بها الملك نعم أنك يعني فهذه الأرض مثلاً يعني ملك لك أو ملك لفلان وأما إذا جاءت له ملك السماوات والأرض بضم الميم فالمقصود بأن الله جل وعلا يملك الأرض ويملك من عليها يملك الأرض ويملك السماوات ويملك من فيها ومن عليها سبحانه وتعالى نعم له ملك السماوات والأرض إذن الملك هو يملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى ويملك كذلك من فيها ومن على الأرض كذلك يملكه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وهذا ملك الله عز وجل وسعة ملكه سبحانه وتعالى فهم يحيي ويميت وهذه الصفات هو سبحانه وتعالى الذي يتحكم في الخ المخلوقات بالإحياء و... والعلمات يحيي ويميت واستعمال الفعل المضارع لاستحضار حدوث ذلك استحضار الموت والحياة وهنا له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ليثبت قضاياه سبحانه وتعالى وإحياء و... وإماراته يثبت البعث والقضاء وال... وال... والجزاء والحساب وفي صورة الملك يقدم الله يا يقول الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة يقدم الموت على الحياة ليبين العبادة أن الموت هو المآل وهو المصير فعملوا لذلك يحيي ويميت سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير كل عموم لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون والعجز ليس من صفات الإله لذلك قال الله جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام إذن لا يمكن أن يكونوا آلهة لماذا؟ لأنهم كانوا, كانوا يحتاجان إلى الطعام كانوا يأكلان الطعام يبقى كيف كيف تعتبرونهما آلهة مع الله جل وعلا وهم كانوا في احتياج وهذا عجز والإله لا يكون عاجزا أبدا لذا قال جل وعلا هو على كل شيء قدير شيغة مبالغة فعيل وهي أدل على كمال قدرة لله سبحانه وتعالى وتعبير القرآن دائما وهو على كل شيء قدير هذا تعبير القرآن ومن ومن الفرق المنحرفة عن أهل السنة كالأشعراء هي تقول على وهو على ما وهو على ما يشاء قدير لا تقول على كل شيء قدير هو على ما يشاء قدير وهو على ما يشاء قدير طب وما لم يشاء لا يقدم عليه خطأ كبير ولذلك التع التعبير القرآني وهو على كل شيء قدير تمام طيب والدلاله والدلاله على خطا ما هم عليه قوله تعالى في الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا ويجيق بعدكم بأس بعض كان قادراً على ذلك ولا لا؟ ولكن لم يشأ ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يلبسكم شيعًا لم يشأ أن, أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم مع أنه كان قادراً على ذلك إذن قول الأشعر وهو على وهذه تسمعه كثيرا في في كلام الأشعر وهو على ما يشأ قادر لا هذا خطأ كبير هو على ما يشأ قادر طب وما لم يشأ وليقدر عليه لا خطأ إذن التعبير القرآن وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وهذه الأربعة أسماء عليها مدار الأسماء والصفات هو الأول وطالما أنه أوجدوا أوجد كل موجود يبقى فهو الأول وطالما أن المخلوقات تفنى ويبقى الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يبقى هو الآخر الذي يعني, آه يعني, آه يعني آه آخر كل شيء سبحانه وتعالى ولأنه سبحانه وتعالى يعني مستوى على عرشه وعرشه بايد من خلقه وعرشه فوق السماوات فهو ظاهر التنظور يستعمل بمعنى العلو كما قال الله جل وعلا فما استطاع ان يظهره وما استطاع له نقب في في سوق في قصه في في قصتي ذي القونين والباطن سبحانه وتعالى الذي لا يحول الذي لا يخفى عليه شيء والنبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الأسماء الأربعة كما في الحديث الذي يروه مسلم في صحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروه مسلم في صحيح وفيه قول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الأخو ليس بعدك شيء أنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. ليس دونك شيء لا يغيب عنك شيء سبحانه وتعالى. واسم الله عز وجل الأول سبقت أوليته جميع الأشياء، وسبقت آخريته كذلك جميع وكذلك هو آخر كل شيء، والظاهر هو أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. الزورب بمعنى العلو، الباطن اسم الله الباطن. يتضم يعني بمعنى الخضرة يعني, يعني أنه خبير سبحانه وتعالى بكل شيء ولا يغفر عليه سبحانه وتعالى من علمه شيء هذه الأسماء الأربعة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهي أسماء عظيمة متعبد بها ومن هنا جاء في بعض الأحديث وأن كان في بعضها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبحات وفيها آية هي أفضل من ألف آية يقصد ذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى وعلى وعلى مدار هذه الأسماء الأربعة تدور أسماء الله عز وجل وصفاته أوليته سبحانه تسبق الأشياء وآخريته سبحانه وتعالى هو آخر كل شيء سبحانه وتعالى وهو الظاهر والأعلى فوق كل شيء والباطن الذي لا يغيب عنه شيء وهو بكل شيء عليم علمه سبحانه وتعالى ليس كعلم المخلوقات وضرب الله أمثلة لعلمها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو في خمس لا يعلمهن إلا الله وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى إن الله عنده علم السعر ويمزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البذ والبح وما تسقطه من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأن للخلائق بهذه العلوم يعلم, يعلم عدد, عدد مكيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري سماء منه سماء ولا أرض منه أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم وهذا الكلام أراد الله عز وجل أن ينتفع به الخلق فيعظم الله جل وعلا يعظم الله ونهي ويراقبوه سبحانه وتعالى لا ليخفى عليه منهم شيء ولذلك حين يحشرهم في في عرصات القيامة آآ يعني آآ يعني آآ يعني قال يخاطبهم الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعوا وبصاهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا حين خل بينهم وبين الكلام لما شهدتم علينا قالوا أنتقد الله الذي أنتقى كل شيء وهو بكل شيء عليه قالوا أنتقد الله الذي أنطق كل شيء وهو, وقد وهو, وقد خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم تحت أعفين أين تذهب من سمعك وبصرك وجلدك ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون كثير من الناس يفسد في الأرض ويقتل ويدمر ويسرق وهو يظن بأن الله يعني لا يعلم كثيرا مما يعملون وذلك جنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم وأوبقكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ولذي خلق السماوات والأرض هذي شواهد وحدانيته ودلائل ألوهيته سبحانه وتعالى مخلوقات عظيمة لا نظير لا عدل للبشر بها سماوات عظيمة على اتساعها يعني والكما قال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد قوة وإننا موسعون في خلقها والأرض فرشناها فنعمل ماهدون ماهدناها لكم بما فيها من مخلوقات وتفاصيل خلق السماوات والأرض في ستة أيام وثق الله عز وجل تفاصيل الخلق في سورة فصلت لتوثيق هذا الخلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين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 فهذا توثيق وأحداث الخلق هو الذي خلق السماوات والأظهر في ستة أيام من أيامكم سبحانه وتعالى هي شيء هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم هذا تعطف تفيد التراقي تفيد العطف مع التراقي ثم استوى على العرش واستواء الله جل وعلا أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا استواء بمعنى علوا على عرشه وصعودا على عرشه واستقراراً على عرشه على ما يليق بجلاله ابن المبارك رحمه الله تعالى لما سئل بما نعرف ربنا كيف نعرفه؟ قال بأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى بائن من عن خلقه الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى لذا قال جل على ثم استوى على العرش والعرش عرش الله جل وعلا في العرش في اللغة السبير السبير الملك ومنه قوله تعالى ولها عرش عظيم وعرش الله جل على أكبر المخلوقات وسقف جميع المخلوقات وعرش حقيقي ليس كما ذهب أهل الكلام بأن هذا تعبير يعني عن إحاطة الله سبحانه وتعالى كيف ذلك والله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ شمانية وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح فيسعق الناس فأكونوا أول من يفيق فإذا موسى صلى الله عليه وسلم آخذ آخذ أو باطش بقائمة من قوائم العرش يعني عرش له قوائم ومحمول وتحمله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا إذن فمدت العرش باللغة تدل على العلو والارتفاع ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض يعلم ما يلج في الأرض من الولوج بمعنى الدخول ما يلج في الأرض من قطر ومن حب ومن زرع ومن بذر ومن يعلم سبحانه وتعالى ويعلم رحلته في تخوم الأرض السفلى، مش مجرد أنه يعلم الرحلة الداخلية هذه وما يخرج منها وما يخرج من الأرض من نبات ومن سمار ومن معاد وما هنا عموم كل هذا معلوم لله سبحانه وتعالى إذا قال جل وعلا أفوائي ثم تعرفون أنتم تزرعون وأبنحن تزاعون أنتم أنت أو أنت أو أنت تعلمون أنت. أنتم لا تعلمون شيئا تقيف تقي لا تنظرون هكذا لكن لا تعرفون أن إحدى تهجئ الأشياء في في تقوم الأرض السفلى وما يخرج منها وما ينزل من السماء كل شيء قطرات الأمطار يعرفها وعاددها سبحانه وتعالى وأين تنزل و... وأين تذهب وما ينزل من السماء ومن الملائكة كذلك والوحي المنزل وما يعرج فيها والعروج معنى الصعود تعوج الملائكة والروح إليه في يوم من كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إذن هذا يبين الله جل وعلا سعة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته بخلقه سبحانه وتعالى وأنه لا يخفي عليه شيء فرقبوه وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذوه وهو معكم أينما كنتم هو معكم أينما كنتم ومعية الله عز وجل لخلقه لا تنفي استواءه على عرشه كما أن نزوله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر لا ينفي استواءه على عرشه وقول المبتدعة قالوا يعني ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ينزل ربنا في في كل ليلة في الثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فأقولوا هل من سائل فعطية؟ هل من مستغفيم فاق في هل من داعٍ في فيقولون كي كي كيف ينزل ينزل أمره أنا و... طب ولماذا ينزل يقول هو منه العرش ولا يخلق طب أنت, انت, انت, انت ان... لماذا تمثل صفات الله ب... ب... بصفات الخلق وهل ذاته ك... كذوات المخلوقين حتى, حتى حتى حتى تمثل صفاته بصفات ب المخلوقين فكما أن له ذات لا لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه الصفات ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ونزوله لا ينفس سوى على ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما أراد أن يستدل على إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى لخلقه استدل بهذه الآية بآية صورة الحديد لم يستدل بآيات قد تشبه على بعض الناس كما في آيات المجادلة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سلسل والأدنى من ذلك والأكثر إلا ومعهم أينما كانوا. لا يستدل بهذه الآية. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوعى العرش يعلم ما يلجي في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتون. لا يستدل بهذه الآية لأن الآية هنا جمعت بين أمرين. وهما. ما هم الأمران التي جمعت بينهم الآية؟ اتفضل طرح أحسنت ثم استوى العرش وهو معكم أينما كنتم ليدلك على أن معيته سبحانه وتعالى لخلقه لا تنفي استوائه على عرشه سبحانه وتعالى وحتى تفهم هذه الآية اقرأ قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والارض سبحانه وتعالى والكرسي كما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هم الكرسي من قاط العرش والكرسي موضوع القدمين لرب العالمين سبحانه وتعالى ورب العالمين على العرش إذا كان الكرسي في جوف السماوات والارض هو هيخفي عليه شيء الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض فالسماوات والأرض هذه ذرة في الكرسي والكرسي موضع القدمين لرب العالمين والكرسي في العرش كحلقة ملقاة بفلات من الأرض كما قال ابو مسعود رضي الله عنه يعني قطعة من الحديد ملقاب في صحراء الكرسي بالنسبة للعرش استوأوا العرش لا ينافي إيه؟ لا ينافي معيته لخلقه والمعية هنا ومعهم ومستونا العرش طيب السلف فسروا هذه المعية بمعية العلم والمراقبة صحيح فسروا الآية بلازمية لكن لم ينفع عن الله جلال صفة المعية لأن صفة المعية لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا يعني أنت تقول سرط والقمر وإن أنت والقمر قمر في عليائه وأنت في الأرض كده أنت, أنت أنت أنت أنت تقول ذلك يعني سبت مع القمر مع ضوء القمر ولا إذا المعية لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا كما فهم أهل الكلام المعيته سبحانه وتعالى هو مع خلقه وهو على عرشه وخلقه في منفصل وهو منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى ولذلك وانا جامعة الآية بين الاستواء على العرش وبين المعية ليدلل لي لي لي لليدلل الله جل وعلا لخلقه بأن معيته لخلقه لا تنافس تواه على عرشه معيه حقيقية ولا لا معيه حقيقية وهو ولا تنافس تواه على عرشه ومعيته هذه تقتضي علمه سبحانه وتعالى بما عليه الخلائق وأنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم حيثما كنتم وهو مستوى العرش أيضا لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى والله وتختم الآية المقصودة والله بما تعملون بصير بصير خبير بصير كمان يثبت صفة البصر لله جل وعلا ليس كمثله لي شيء وهو السميع البصير ولما اختار الله جل وعلا في هذه الآية وهو السميع البصير لأن المخلوقات لا سمع وبصر لكن هل سمع المخلوقات كسمع الله سبحانه وتعالى اسمعوا جميع الاصوات على اختلاف اللهجات وتفنن الحاجات لا يشغلوا شيئا ان شاء صوت عن صوت يبصق ضبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في في هندس الظلماء سبحانه وتعالى والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى بعملكم بصير يبصو وبصر الله جل وعلا أسبق من بصري له ملك السماوات والأرض لتأكيد قدراته سبحانه وتعالى واستحقاقه لل... للعبادة والإفراده بالوحدنية والألوهية له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور والأمور هنا عموم تصاريف الأمور كلها أمور السماوات والأرض وأمور الخليقة وتصاريف كل شيء بيده سبحانه وتعالى وإلى الله ترجع الأمور وأنتم كذلك سترجعون إليه لا محالة فيحاسبكم على أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر بميزان قسط لا يخيس شعيرة وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار كما أنه يحيي ويميت يولج الليل في النهار الإلاج بمعنى الإدخال يدخل الليل في النهار يعني يأخذ من, من, من طول الليل فيقصر الليل ويدخله في النهار فيقصر الليل في في في الصيف ويطول النهار في الصيف ويولوج النهار في الليل ويطول الليل في الشتاء ويقصر يقصر النهار في الشتاء وهو معنى قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ياخذ من هذا ويدخله في هذا فيطول في في فيطيل الليل ويقصر النهار وياخذ من الليل للنهار فيطول النهار ويقصر الليل يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل. هذه آيات عظيمة. لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يولج الليل في النهائي ويولج النهار في الليل. وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور. خلاجات الصدور. بواطن الصدور. ألسق شيء في الصدور. زواتها. ها? فزاد ز... زوات جمع زاد. مفرد زود. هو عليم بذات بز... الصدور بدواخل الصدور. كما قال جل وعلا. وما اذا انتو عرضون لتخفى منكم خافيا. هم? وهو عليم بذات الصدور. هذه مقدمة للسؤال. مقدمة. تبين جلال الله عز وجل. وعظمته وكبرياءه سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وال والألوهية وهذه المقدمة لما بعدها آمنوا بالله ورسوله إذا علمتم, ذلك وإذا علمتم عظمته وكبرياء وجلاله وصفاته سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ابتدى الله عز وجل الأعمال بقاعدة صلبة لا يقبل الله عز وجل الأعمل بدونها قاعدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا بدون, بدون هذه القاعدة لا يقبل من العبد صلفا ولا عدلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن على قاعدة الإيمان إذن هذه قاعدة صلبة التي تلتقي عليها الأعمال لله جل وعلا بدون رق أيضاً يقبل الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفوا على النار طيبة طيباتكم في حياتكم قالوا أين أعمالنا أذهبت فيقال لهم أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستنتعتم بها خلاص أم لم يقبلها الله جل وعلا في صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها يقول قال قالت رسول إن عبد الله ابن ابن جدعان كان يطعم الطعام فهل نفعوا ذلك قال لا إنه لم يقل يوماً باغفر لي خطيأتي يوماً دي. إذن على قاعدة الإيمان تقبل الأعمال آمنوا بالله ورسوله والخطاب هنا يخاطب الله جل وعلا الصحابة هم كانوا مؤمنين ولا لا كانوا مؤمنين حين يأمر الله جل وعلا أناساً بصفة هم هم عليها فإنما يريد الله جل وعلا أن يحصلوا منها الكمال وأن يشتهد في تحصيل المقامات التي لم يحصلوها آمنوا بالله ورسوله والإيمان بالله معروف توحيده وعبادته سبحانه وتعالى وتعظيم أمنه ونهيه آمنوا بالله ورسوله والإيمان برسوله سلام صلى الله عليه وسلم عليه وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمن منكم وعلى قاعدة الإيمان تأتي جميع الأعمال وأنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه ومسألة انفاق المال المال من من من أعظم محبوبات القلوب كذا ول ولذلك يعني ذكر الله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فهنا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هنا نظرة الإسلام للمال وللدنيا أنت مستخلف على هذا المال كل مال ليس مالك الحقيقة هو إياك أن تعتقد ان المال الذي أولاك الله جل وعلا إياك إياك ووضعه في يدك أنك أن بأنك إن إن إن إن إن أنك حر في هذا المال تفعل ما تريد لا هذه ليست نظرة الإسلام للمال هذه نظرة الكفار للمال قال يا شعيب وأصلاتك أن طولك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد سقي منه احنا حوا في المال نطفف في المكاييل نسرق الناس ننهبها نقيم الخمارات البارات نستعمل المال في الدعاره في القذارة أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وهذه راس ماليه اللي هي المال هو الدين ولذلك عند عند راس المال لا حرج علينا في في تحطيم الدول وأغذر مقدرات الشعوب ونهبها وفتح الخمرات والاستثمار المال المهم أن المال يأتي بمال فلا حاجة عليهم استعملوا المال في الريبة واستعملوه في الفجوح لا عند الم... عند المسلمين وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمال في يدك أنت مستخلف عليه وطالما أنك مستخلف عليه يبقى في سؤال على هذا المال من أين أنفقته ومن أين اكتسبته تسأل عليه أنك مستقلف عليه ولذلك أنت حين ترحل من الدنيا لا تأخذ معك شيئا من هذا المال وتخلف هذا المال من خلفك والله جل وعلا هو الوارث للأرض ومن عليها سبحانه وتعالى نعم وأنفقه مما جعلكم مستقلفين فيه يبقى أنك مستقلف على هذا المال يبقى أنت لابد أن تؤدي الوظيفة التي أمرك الله بها تنفق المال في طاعة الله جل وعلا تنتفع بالمال يعني, يعني كما قال الله جلال وابتغي فيما أتىك الله الدعوة الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا بس, الـ بس الـ الغرض الأصيل للنعمة التي أولاك الله بها وابتغي فيما أتىك الله الدعوة الآخرة حين أعطيك الله جل وعلا مالا فهداك الله جل وعلا لأنفق المال في طاعة الله فاعلم إن المال نعمة وحين يهبك الله جل وعلا مالا وتضل نفسك هذا المال فاعلم أن هذا المال نقمة لكن جاءك في في في في صورة نعمة. احيانا تأتي لك النعم في صورة نقم. واحيانا تأتي لك النقم في صورة نعم والله. ايه الضابط بينها? كيف تعرف كيف تميز بين النعمة وبين النقمة? اذا كنت تستعمل النعم اذا كنت تستعمل اشياء في طاعة الله فعلا بانها نعم. واذا كنت تستعمل تستثميرها في معصية الله وفي الافساد في الأرض فاعلم أنها نقم لكنها في صورة نعم يستدرجك الله جل وعلا بها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون في واحد يأتيه الملك والجاه والسلطان وينتفخ وينتفش وانتفش كانتفاش الطاوس وتكبر على خلق الله وفسد في الأرض ده الجاه اللي يعله ده والسلطان ده ده نقمة من نقمه ده نقمة نزلت به وقرأوا كما كانوا يقرأوا إن شئتم تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هذا أمر الله سبحانه إذن أنت مستخلف على هذا المال وذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن رجالا يتخولون في مال الله بغير حق فلهم النار يتصرف في المال على غير أمر الله وطاعته فلهم النار قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي أتاكم المال مش مالك وعاتق ول وع وعاتق ولده مالك لا و وآتوهم من مال الله الذي أتاكم لذا يقولون وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه هذه نظرة الإسلام للمال أنت مستخلخ على هذا المال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير هؤلاء الذين علوا على هذا المال في الحقيقة من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أمر عبادة المؤمنين بإنفاق المال لماذا؟ مشكلة المال دي مشكلة ضخمة جدا مشكلة عقبة كأود الكلام فيها سهل جدا والفعال فيها قليل مشكلة المال أنك إذا لم تنفقه هيستعبدك المال إيه والله والله يستعبدك المال ولذلك النبي السلف قال تأيس عبد الدينار تأيس عبد الدرهم تأيس عبد الخميس وفي عبد الدينار عبد الدرهم كثير يا عبد الله الدنيا مملوءة بعبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الدولار وعبد السلطان وعبد الجاه الدنيا و... مملوءة بال... بال... به... بهذا الغسان والله العظيم هذه مشكلة المال ولذلك ال... ال... سبحان الله واحد احيانا لما يرى واحد يعني طبعا سأل الله تعالى لنا لكم السلامه والعافية الواحد اللي ما عندوش ده هو فعلا هو هو في عنده مشكلة بس خلي بالك انتبه هو ربنا سبحانه وتعالى معافيه من شر مستطير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا فقلت لنا بالسراء فلم نصب هو النبي مثلا يقول لما لما يقول يدخل فقراء الجنة يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم. خمسمائة عام. انت تشفى احنا في الدنيا الدينة. وبعدين اللي اللي المعامل ده. المعامل ده مؤداء. ده مصيبة مصيبة. والله يا ناصر. مصيبة كبيرة والله. ان المسألة كبيرة عليه. في الانفاق وفي ال.. وبعدين المال ده لو طوحات. يعني الواحد لو معوش مال. او عايش الحمد لله اموره مشها. لو معهو كدا كدا معهوش كده كده معهوش هو اعجيب ايه. لما يكون معاه مال من اللي يحصل بقى. المال ده يجد له طموحات يبقى عايز بقى يغير السيارة وعايز يعمل وعايز يسوي وي ويدخل في الدهليس دي والله ألوف من الناس ومليارات من الناس دخلت لم تخرج منها فكم أهلكت الدنيا من أناس ومن شعوب ومن أمم هلكوا في في أوديتها فالذين أمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير لهم تعالوا على هذا المال أنفق المال فصار المال فين في يدي ولما تنفق المال المال مش هيكون في قلبك هيكون في يدك ما سهل الفضل الله تنفقه لكن إذا كان المال في قلبك يبقى انتهى عشان تنفق المال انتهى هتقطع قطعة من قلبك وهذه هي حال الكفاف إلا لو لو أخذت تعرف الكفاف هو لي لي لي في في عمو لي الأصل مفكك عند عندو كفاف وإن الولد لازم يطلع بابا البيت والبنت تخرج لأنه هو المشكلة النحيف في عليه والولد عايز أبوه يعني يتمنى لو لو يقتل أباه حتى يأخذ منه المال لأن المال هو هو الإله هو الإله الذي يعبدونه من دون الله فلذلك من نعم الله على عباده فل فلذين منكم وانفقوا لهم أجر كبير أنفق المال هات وبعدين المال ده اللي تفقده الحسن بعشر أمثالها وسيأتي الله جل وعلا ماء يعني أم الله جل وعلا منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له وله أجون كمين فالذين آمنوا منكم منكم من هنا جنسية على نظير هذا الإيمان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اعتدوا الإيمان لازم يكون كأيمان الصحابة والدين كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير سبحانه وتعالى تنكير أجر لتعظيمه ووصف كذلك بأن الأجر منه كبير الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الوصول النبينا محمد على أيدي أصحابي أجمع